قالوا ان الله لنا وثناءياته الظاهره فثناء ياتي ذمء ثنايا من ثمن الشل ومن الجبال اتهاما خلكم الشعر المستقر خلكم الشعر المستقر قمن الجبال اتهاما لانها تذوب يستهل بها من المطر من الريح من الشمس وكذلك الجبال اتهام لانها تحفظ من الرياح العاتيه فمن جاء على سطح السماء من جهة الريح المقابلة فالمقصود أن الكن أصل الاستفاق وقالوا أنه لفظ خفيف فهو يتربت بين الطلاق وبين غيره فأصلحة الألفاظ التي يطلق بها تنقسم لنقصين ألفاظ فريحة لا تحتل لمعنى آخر كالطلاق وألفاظ متربدة بين الطلاق وبين غير الطلاق أو ليس من الطلاق الذي فعرف الشرع بكونهم صريحا وحين لهم تتربت من الطلاق وغيره السؤال الأول أو المثلة الأولى هل الطلاق ينحفف فقط في ألفاظه الصريحة أم أن الطلاق يقع بالكماية كما يقع بالكماية اختلف العلماء هذه المثلة على قولين فذهب جمهور العلماء وجمهور الأئمة من خلف من الصحابة والسابعين ومنهم الأئمة الأربعة وهو قضاء عمر وعثمان وعليم رضي الله عنهم وابن عزباش وابن عمر وابي هريرة وغيرهم من أبحاث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الطلاق يقع بالفناية كما يقع بغير الفناية وهو الفريق وهذا القول استدلوا له بالفنة صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وذلك فيما ثبت عنه الصحيح الحديثي أبي العباس السهد بن شعبه الساعدي وأبي أخيط الساعدي رضي الله عنه جميل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزود ابنة الجن هذه امرأة عقد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أراد أن يدخل بها وكان الجميلة فلما أراد أن يدخل بها قال أبو أخيط أنزلتها عند حائط بني ساعدة والأشفى أن يكون ثقيفة بني ساعدة وكان هذا الحائط في الجهة الغربية إلى من المدينة ولا يزال إلى الآن معروفا يعني نزلت له بقية معروف عندها الشمالية إلى الغربية من المدينة أنجلها عند حائط بني ساعدة فألم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الشحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما دخل عليها قال لها هدي لي ما وهذا من ذات كريم معاشرة وعلى الله عليه وسلم من أجواء الزوجات فالرجل إذا دخل إلى المرأة من النفاء من يستحي عنهن من يخجل عنهن من فيها الجرعة فالسلسة النفاء فالزوج ربما يتحدث بشيء يحدث عندها نوع من السكين ونوع من الرغبة فقال لها هدي لي ما استفيد بشرح هذه الكلمات الجواب عن الظاهرية لأن الظاهرية يرون أن هذه المرأة ليست بمنكوحة وإنما هي مغطوبة وأن الذي وقع واهبة لنفسه أنها كانت واهبة لنفسها بجليل قوله سلام هدي لنفسك وهذا ضعيف لأن هدة النفس تكون قبل الدخول حتى يصل الدخول بعد ذلك تتحل له مرأة مؤمنة في واهبة نفسها من المرأة. وقال إنا أحملنا لك أزواجه فكأنه يقول أحزتها إن وهدت فالتصيب الظاهرية طبعاً لا يريد هذا الحديث يجب على مسألتنا فهم يضعجونه من جهة من يقولون إنها وهدت نفسها ولم نقع بعد نساح حتى يقول لفظاً بعد ذلك إلحقي بأهلك ليس من داب الطلاب هذا المراضي فنحن نقول مقولة هذه المنفسة من داب الاستئناس والمباسطة مثلين عشرافي عز السنان بأهلك فقال هذه هدي من نفسه فيقال هذا شيء يقع بالنساء من باب العز والغروب فقالت مرترة بنفسها من باب الإغراء قالت وهل تهدون وهل تهدون عاليته في, في الرواية الصويرة هل تهدون ملكة نفسها للسوق هل تهدون ملكة نفسها للسوق هل تهدون مرحى العجيز الشريف العالي نفسها للسوق يريد مراجعة أن النبي صلى وإنما مراداً شيء كبير جداً وأنا أرادت أن تتعزز ظني فأكي من التعزز من باب الإغراض فأرادت أن تغري رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الشلم فقالت وهل سهد نفسها للسوق يعني العزيز القرين وهل سهد نفسها لمن دونها؟ جواب لا فكأنها تقول لا أهد فما جاءت إلى علامة لا أهد لحصلة النصار فتأتي المرأة دائماً في الإغراض بكلمة يعني تتضمن المعنى وتريد شيئاً أعطى فلما قال ذلك مد يده إليه إذ لو كان مرادها الإهانة لما مد يده إليها صلى الله عليه وسلم قد كان أكرم من أن يقبل أن ولكن علم منها أنها تريد الإغراء لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلما مد يده إليها في بعض رواية في السور قد تكلموا العلماء على هذه الرواية قولوا إن أمهات المنقى لما هم أردتها تكوني حظية فقلوا له أعود بالله منك وكانت جميله وكنا كانهما غرنا منها فلما ما قدروا اليها على تعويذ بالله من قال لقد استعدي اغلقي الحق لي وكانت الحقيقه ظلمت في هذا القدر العميق فوجدت دلاله قوله الحق لي لما قال الحق لي باهلي بما يرمز لنا و بما يرمز خلف قالوا دعنا النبي صلى الله عليه وسلم الحق لي الذي هو ليسك بالفريح الطلاق لا طلاقا ولا فراقا ولا ولا فراقا جعله طلاقا فقال لها الحقي بأهلك ونواه طلاقا فوقع طلاقا فناجع الظاهرية هذا وقالوا انحقي بأهلك صرف من المبي صلى الله عليه وسلم ورب الله إلى أهله وهذا ضعيف لأن الرواية في الصحيح تقول أمرني رسول الله عليه وسلم أن أردها إلى أهلها وفي الرواية ألحقها بأهلها اللي هو أبو عثيب خاطبه النساء مما قرد من عندها قال ألحقها بأهلها وكسها زارقتين وكسها يعني هي متعة في الطلاق وكسها وهذه متعة والمتعة لا تقع من المرأة لا ليست في المرأة. وهذا يؤكد مذهب الجمهور أنه وقع الطلاق ووقعت متعة الطلاق فقوية مذهب الجمهور من قد توجهه الوجهة الأول أنه لا يمكن أن يدخل بها لو كانت واحدة لنسفها قبل أن يقع تقع الهدى صريحة منها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانيا أن الذي صلى الله عليه وسلم مدّ يده إليها ولا تبتد يده إليها قال إني لا أصاب حين شاء وليس أن تبتد يده لمرأة لم تحل له بأي خاقته عنه وقال له هديني نسفه فلو كان نسلم بالله لأنه يده فما هو عثيبه فلا يمد يده إلا وقد حصلت فيه ما يقع هذا إلا وقد كان من المرأة يعني أنها زوجة يعني وقع فئنا إثبات العشرة وأنها زوجة الوجه الثالث مما يرتح مذب الجمهور قوله رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اكسوها زارقتين وزارقتين محفتين نعم السياس جعله مدعث الله والمحاة لا تقعه إلا بالطلاق ولذلك قال تعالى فإن طلقت من, من قبل أن فإذا نفتل ثم طلقت من من قبل أن تمسوهم فما لكم عليهن من عدة تعتكونها فمسعوهن وفلحوهن سراحا جميلة وهذا هو هذا الجنوب إذا فدت هذا فإننا نخلص إلى حكم وهو أن غير الصريح كالصريح لكن بشرق وجود أمني قال رحم الله وثناياته الظاهرة إذا فدت أن الطلاق فيه ثنايات يعني فيه ألفاظ تدل على الطلاق هناك ألفاظ تدل على الطلاق ليس بشريحها ولكن باستمال فإنها تنقصن هذه الأنفاظ لقسم قسم منها يدل على الطلاق جلالة قوية قسم الصريح قسم منها يدل على الطلاق جلالة قوية صريحة وقسم منها دون ذلك في الحنابلاء وفي مدد الحنابل رحمه الله قسموا الكنايات إلى ثلاث أكثر كناية ظاهرة وكناية خفية وكناية مختلفة فيها يعني الفاظ اتفق على أنها ظاهرة والفاظ اتفق على أنها خفية والفاظ تردد الكين الخفي والظاهرة الحنفي رحمه الله عند عندهم في لذلك الكنايات بالمئة فألفاظ الثنايات كلها يرجعون فيها الى النية هذا مجدد الحنبية لكنهم اتفنوا اعتدوا اتفدري الي رحيمك انت شرة هذه الألفاظ الثلاثة من أصل عندهم في الدلالة على الطراء منه الثنايات اعتدوا لأن الإبدا لا تكوني الا من الطراء اتفدري الي رحيمك نجمع باستغراء من الرحيم وانت شرة في المرعة لا تكون شرة الا اذا كانت قد خرجت من عثمة زوجها فهذه الألفاب الثلاثة عندهم أقلع ألفاظ الكنايات وأما المالكية الطبعاً الحنفية الأمنية إن العبرة في الكنايات كلها بأمنية وأما باللسة المالكية رحمه الله فالمالكية أوسع المذاهب في وقوع الطلاق أوسع مذهب في وقوع الطلاق مذهب الإمام نالك رحمه الله لأنه سبق وعند ذكرنا الرواية عن أنه يطلق بالمية حتى لأن لا ان اللفظ لا يحتمل الطلاق البتة ليس له اي علاقه بالطلاق هو نوع طلاقه طلقه قالوا لو قال لها احل لي ماءا ونوى الطلاق طلقه لو قال احل لي ماءا هذا نص قال احل لي نوى به الطلاق طلقه فعندهم الطلاق او تند هذه المذهب اللي نحكي فاصبح اللب عندهم بعيد لانهم يرون تاثيرا النيه اكثر من اللفظ ولذلك تجد مسألة الكناية عندهم ليس فغيرهم من من يرى حدود وضوابط عينة ويقسم اللفظ إلى السريح وغير السريح ويجعل للفظ تأثيرا فما هو نفس الجمهور أمن الشارعية رحمه الله حقيقة مذهبهم من أقرب النباهد من النظر وحقه يقال هذا فإنهم قالوا الأصل أن الكنايات لا يقع به الطلاق إلا إذانهم وليس عندهم كناية ظاهرة ولا خطية باب الكناية عند المواحد وإن كان بعض الألفاظ أقوى من بعضها لكن بعض القناية عندهم واحدة يرون ان الأمر راجع إلى نية المكلف ما هو الطلاق وقع إذا لم ينحط الطلق مننا إلا أن الحنابلة يعني مذهبهم أقوى من الشازعية رحم الله في ورود الرواية عن الصحابة وقضاء الثلاثاء الراشدين مثلا تقضية هبتة وحكم في هذا الثلاث وكذلك أيضا أنت حرام وأنت الحرام وقضاءه علي رضي الله عنه في هذا الثلاث فماذا باستحاب فعلا عندهم شيء يعني يؤكد أن هناك ألفاظا هي دالة على الطلاق وإن لم تكن من صريح الطلاق مثال يعني الرجل حينما يقول للرأة أنت بثة من هي المبسوطة والعياذ بالله هي المفضوعة البث فإذا قال أنت بتت يعني قطع ما بينه وبينه قال هذا ما في الإشكال أنه يريد الطلاق فالليسل هذا منيه من لفظ نفسي على الطلاق ويدمع على حل العثم لكنوة ولذلك قائد الصريح بتت بتت بريل أنت حرك أنت خالية هذه الألفاظ التي ذكره النصنف صلى الله رحمه الله وكناياته الضاهرة ثنايته الظاهرة ثلاث إنه والطلاق ثلاث فقعده الثلاث لتحرمها ليه حتى تنتخل دوجه الرئيس وحي عنده لما يأحمد يريم يجيها فواحدة رواية لما يأحمد أنها تكون واحدة فيه. طيب ما هي الظاهرة الألفاظ الظاهرة أنت بكة بكة دائمة برية خلية الحرق أنت شررة فيزاج على ما ذكره ونصمم أنت حرة هذه سبعة أنت بثة بثة برية بائم أنت حرج أنت حرة أنت خليل طيب نفصل هذه الألفاظ أنت بائم الرجل زوجته في عصمك فقال لها أنت بائم فإذا قال لها أنت بائم المرأة ما كتبه بي. إن بيمون صغر وإن بيمون كبران. فإذا قال لها أنت انتبه إن كان قبل الدخول فيستقيم أن يكون بطلقة إنوان فتطلق طلقة واحدة ولا تكون ظاهرة ثلاثا كما صرح وصمم كل وجه ينتبه لهذا وإذا قال لها ولم يكن دخل بها فمتى تبين المرأة إلا تكون بها بطلقة واحدة وتكون البينونا الصورة في هذه الحالة ينفعه الميته للواحد إذا نوى الطلاق لما تدين بالواحد لكن إي كانت مدخولاً بها وقال قصدت الطلاق فإنها تطلق ثلاثاً لأن المدخول بها لا تكون بائناً إلا بالثلاث ما تحرم على جوجه وتكون بائناً إلا بينونة الكبرى ما بينونة الصغرى تحتاج أنها تكون طلقة رجعية حتى تخرج من العدة كيف تكون دائم دينون صغرى لأن البينون الصغرى من باب المفائد البينون الصغرى تحل للزوج بأخذ جديد الفرق بين دينون الصغرى والكبرى أن الكبرى لا تحل إلا بعد نكاح زوج آخر فلا تحل لو حتى تنتح دوجا غير وهو الثلاث والبينون الصغرى تحل له بأخذ جديد والرجعية تحل له بدون عام هذا, هذا الفرق يعني دين الرجعية والبائن بيننا صغرى والبائن بيننا كبرى فلأجل فل... تربح هذه السورة إذا قال لها أنت بائن وقصد الطلقة الواحدة بغير المدخول بها اشتقام قونه ولا اشتال بقونه يعني قاصدا لذلك لكن لو قالها لها أنت بائن وقد دخل بها فزين هو بين الله أنه طلقها طلاقاً تبينهم ولا تبين المرأة من كانت في الأسنة إلا بالسلام كما هو قد قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضاء الصحابة رضي الله عنهم والعمل عليه إلى الأنم رحمه, رحمه الله على هذا تبينه بالسلام إذا قال لها انتبان إذا قال لها أنت بريجة أنتبتت أنتبتت كله المقصود بي حل العثمة فال... فالمرأة يضرئها زوتها إذا خرجت من عثمتها فإن كانت في عثمتي وقد دخلت بها فإنها لا, ت... لا تكون بريئة ب... بمعنى... بالمعنى الكامل الكامل إلا بالسلام أن تبثتها المفتوطة لا تكون إلا بالسلام ولذلك تكون ما أتركها فبثت طلاقه وقال الحاكمة رضي الله عنها أرسل لها آخر التطليقات وبثت طلاقها فالنبتوة هي صحبة السلام فإذا قال لأنت دائم أنت بث أنت بثلة وبثل البثل هو قطع الوصان فالمرأة بثلة هي التي قطع الوصان الذي بينها وبين ذلك ولكن قطع الوصان أولا بالسلام لأنها لأن اللي قلنا في هذه الألفاظ منها طلقة لم تكن مبسوطة من كل وجه ومن حق أن يردها ولم تكن دائما من كل وجه ومن حق أن يرتجعها قالوا لا تكمل إلا على فاة وأكدوا ذلك بقضاء علي رضي الله عنه وعين من الصحابة في ألفاظ الحمالية وأما أن تحرك فالمرأة لا تكون حرجا على جوجها إلا إذا ذانت من فاة وانحلت الإصم بدون رجعة حتى تكون حرجا عليك فتكون حرجا عليك الخلاف فلو حملناه على الواحدة لم يتفق مع اللفظ الذي قام فهو يقول أنت حرج أنت فرة والمرأة لا تكون حرة خالية من دوجها إلا بالثلاة حتى تكون ذائلا بينونا كبرى وأنت خالية متى تكون المرأة خالية من دوجها إذا خرجت من عصرتها بالطلاق الضائن أو خرجت من عدةها تكون فرح من إله لكنها وهيوة في عصمته وفي نتاعه إذا قال لها أنت شرك أنه يكون قصدت أن تخرجي من عصمتي بخلية وهذا لا يكون إلا بالسلاحة فهذا وجه تصيص هذه الألفاظ أنت بثة بثلة بائن درية حرث أنت خلية أنت شرة فهذه الفجأ تعتبر من كنايات الظاهرة معنا وكناياته الظاهرة نحو أنت خلية وبرية وبائن وبثة وبثلة وعن في الحرق والخفية هذا النوع الثاني الخفية في الحقيقة أدخل مصنف ألفاظاً تصلك فيها الخفية أرأس من الظاهرة الرجل إذا طلق نرأسه بالكناية الخفية يرجع إلى المياه إنه الطلاقة فالطلاق إلا منه الطلاق فليسه بطلاق فالخفية لذلك نحوة اخرجي اخرجي اذهبي اذهبي تقنعي لا سديد امرأة لا هذه النسوة للخفية هذه الألخاب وشبهها واختلط في النوع الثالث اللي هو سيذكر محمد بعض الألخابه في الخفية لأنه ردح أنه من الخفية وبعض العلماء يراه من الضعف في نبد الحناديس كقوله لا سلطان لي عليك لا سبيل لي عليك فهذه قيل إنها ظاهرة لأن المرأة حينما يقول لها لا سلطان لي عليك فمع ذلك ما قد خربت في حسن في ذلك كلية لأنه لو قلنا إنها طلقة واحدة فإنه له سلطان علينا فتح عداد الطلقة ولذلك قال تكون كقولي أنتباء أنتبتها أنت التي تقدمت فقال رحمه الله والخطيئة والخطيئة نحوى أخرجي أخرجي. اخرجي من البيت اخرجي لأهلك اذهبي اذهبي, لأهلك. إذهبي لأ... لأبيك اذهبي لأخيك هذه... هذا اللفظ اخرجي اذهبي يحتمل معنين يحتمل أن الرجل في غضب وفي حال من المنزعات ولا يريد أن تستمد زوجته عنده حتى لا يحشد الأمر ويصل إلى طلاق فقال لها اخرجي يعني إذهبي إلى أهلك ولعل الله أن يخفف هذه من الغضب أو يذهب معدتي من الصخط المقصود أنه لا يكسب الطلاق إذا قلها إذهبي الحقي بأهلك إذهبي أخرجي قاصدا أن تذهب إلى أهلها إلى أهلها ولن يكسب الطلاق فليس في الطلاق قلها أخرجي إذهبي فإن هذا ليس في الطلاق إذا لم ينهي طلاقا فكان من الخفيف واذهبي وذوقي ذوقي المرأة يعني تتذور وسيدة الغير إذا كانت يعني حتى ولو كانت رجعي ويطلقها ثم تذوق وسيدة الغير وتجرعي كذلك يعني الزوق يكون في الطعام والشراب وتجرعي يكون في الشراب غالبا وتجرعه ولا يكاد يسيغه وكأنه يقول لك تجرعي يعني إذا هديد غيري من أجل عن أسيبك هذا في معنى القلاق وقد يكون تجرعيه لنعنى الطرق أو تجرعيه لنعنى تشاركه مده فتتجرع الألم الألم منفراق عن الزوج فليس من فريحة بعض العلم لا يجعلون من فريح وأعتد بي. وأعتد بي. يعني تعتد بأن المرأة تعتد بطلقة واحدة فهذا ليس من الثلاث وأيضاً قد يقتد بالطريقة قاد يصل بالصلاح وقال لي أكشب بالصلاح النعم والتبرئي واستبرئي كذلك واعتزلي واعتزلي يقل لها اعتزل هذه هي أنت المرأة تتقتزل دوجها مطلقة وتقتزل دوجها يعني لا يغسِد بها حلّ اسمتها نعم ولا أكشب يوجمرأة لا أكشب يوجمرأة يعني على الهمام أكشب يوجمرأة شهاداً ييدل أن أكشب لزوجها وقد يصوم مراجل لأكشب يوجمرأة أكشب فيتربت في الكون عن طالق وغير طالق فينظر إلى نيتها فإن قال لها لك سبيب رأسنا نامي الطلاق فطلاق وإن نامي به الطلاق هل إست بطلاق والحقي بأهلك كم نتنزوم فإن قال لها إذهدي لأبيك إذهدي لأهلك إذهدي لأخيك يكون في المدينة أخوها فقال لها إذهدي لأخيك وقصد به الطلاق فطلاق وقصد بها أن تذهب فترة الحساية أو يسكن غضبها، أو يسكن غضبهما، نعم ولا طلاق، نعم هو ما أشبهه، هو من الألخاب، نعم ولا يقع بكناية ولو ظاهرة ولا يقع بكناية ولو ظاهرة صلاق إلا بنية مقارنة لنقذها في لقظ إلا حال خسومة أو غضب أو جواب سؤالها بالنسبة للطلاق والكنايات قلنا مربو إلى مين فبعض العلماء يرى ان ثنائيات الظاهرة ما هو موجود في مذهب المالكيه تقارب اللفظ الصريح ولكن لا تصد ولا تصد بها صريحه فعندهم طبع فني على هذا الوصف فالمقدم رحمه الله مسا المذهب من انه ينظر فيه الى فإذا فاذا نواه الطلاق يشترط ان تكون النيه مصاحبه لللف فهو يتنصب بانتداء فاء الانتداريه ان في وهو نوع الطلاق وشهدة اللفظ فإن تأخرت ميته للطلاق عن اللفظ لم تؤثر انت ولا ولكن حيننا في كناية جانبان من بغي أن نتنبه لهم ونطلق والثاني بلالة الحال الأولى المية والثاني بلالة الحال فأما المية فمثل ما ذكر المصنع وتكون مصاحبة للفظ إما مقاربة له أو تكون مع اللفظ أو تكون مع اللفظ الطلاق إن تأخرت فإنها لن تؤثرك ماذا ترد أما دلالة الحال فأن يقول لها ذلك في الغضب أو يقول لها الإدواب السؤال هذا يسمونه دلالة الحال يطلق به في الكناية فامرأة قالت لزوجها طلقني قال لها أنت بائد قال له طلقني قالت أنت بري خليا أنت الحرب في صرع أتدي أستدري فطلاق. هذا إذا كان الحال من سؤال او واقع في خصومه تخصصنا مع زوجتي وشد الخصام فقالت له كلمة اغلبته فقال لها بعد ذلك انت دريمه أنت, انت بثه انت بثه انت حرق في الخرق حين يختمه بالخلق لا فلو لم يريده او اراد غيره في هذه الاشتوان لم يقبل حكمه لم يقبل حكمه لا نواه ولم يريده اذا كان جوابا بالسؤال كان خليقين لا ويقع مع النية ولكن بينه وبين الله يمتعب بينه وبين الله جميع يمتعب جميع من فيه طرقا لأن هذا ليس للصريحة فاختلفت الكناية الظاهرة عن اللفظ الصريح من جهة النية فالنفظ الصريح مطلق به ولو لم ينم مدام أنه قد قصد اللفظ وأما بالنسبة لغير الصريح فإننا اللي هو الكنايات لا نطلق إلا مع النية ديانة هذا مع النية. فان تخلصت المياه وأخذنا بالظاهر قالت له زوجته فقال لها ان تطلقها فقال لها انت زائفه انما نطلق وبين هو بين الله فاء منه نطلق حكما قضاءا لذلك قال لها انت جثا ولم ينوي الطلاق فحينئذ بما هو بين الله جثا يعني مقطوع ما عندك اخوال ولا اهنام ولا اناث خمول أو عندك اغا أبوكي وأخوكي وقرابتك ولكن ما ينفعوني فقصد أن تبكر يعني أنت ضعيفة يريد أسراء الخصومة أنت ضعيفة لكن لما تلفظ يبكر في أسراء الخصومة نحن نعم مضاعر لأنه صلاح لكن بينه وبين الله قصد أنها مضتوكة يعني ليس لها أحد يحيى أو يصن معه فيما بينه وبين الله ولا ينفعه فضاعف ماذا فر معنية بال الباهرة ثلاثث وإ النوا واحدة ووكفقية على لواند الباهرة في ثلاثلاك ولو ن واحدة إلا ناء كان قبل الدخول قال لها أنتذائن فإن هذا وهذا قوي الأشبه في لن في طلاق ي لها بالبيون ي يكون بينونة الفورة لخلاق المصول بهها لأننا لا بينون ثلاثها على هذا ال الجة إلا بالثلاث. فلا تنفعون نعم وبالخطيه ما نواه اذا اذا قام قبل كنايه الباهره لم يخلو في نيته للطلاق من حاله ان يطلق بذلك نايه الباهره ناوي للطلاق ثلاثه فان يقول لها دث دث لا داعي للحرج حره هذه توجب الطلاق بنيه فحينا لا تحل لو حتى تاخذ وإن قصد بالظاهر اقتلق قال لها بثة بثة بريئة باع وقصد واحدة خسلاتها لأن هذه لا تحتمل الواحدة ما في وحدة باعدة إلا ما ذكرناه بغل المطلوبين ولا في وحدة بريئة ولا بثة مقطوعة من كل وجهه كما ذكرنا في القصير بسم الله الرحمن <تصفيق> الرحمن